أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 تشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين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 وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترضون. ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبود الله واتقواه ذلكم خير لكم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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أَوْ أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وإلى مدين أخاهم شعيب فقَالَ يَا قَوْمَ فَقَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ وَرَجُلُ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُمُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارٍ جَاثِينَ وَعَادَ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُم مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولائك من يؤمن به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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا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 أو لم يروا أن جعلنا حراً آمنوا ويتخفف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاقِيَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ انما مثول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين